أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأسمن علّم القرآن خلق له البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وقعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان وأكيم الوزن بالكسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلام <تكتبان> خلق ربكما تكذبان دغان قل من صنصع لن صخر وخلق الجا عن مما رين من نار فبي ربكما تكذبان شرقين ورب المغربين، فبأي آل ربكما تكذبان؟ مرجان بحرين يلتقيان بينهما ضرخ لا يضيعان، فبأي آل؟ ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها قان، ويدق وجه ربك دون جلال والإكرام، في أي آل ربكما تكذبان؟ يسألون. والعظ كل يوم هو فيه شعب فبأي آلاء ربكما تكذبان سنضرغ لكم أيها السقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والعنسين ستعطتم أن تنفضوا من أقدار السماوات والأرض تنفضوا لا تنفضون إلا بصيران في أي لا إربكوا ما تكذبان يرسل عليكم شواذ إن ناره نحاس فلاد ضرران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شققت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذ بيان في يومئذ لا يسأل أم ذنب به إنصو ولا جان فبيأي آلهة ربكم تذكد